السؤال رقم 23 سرعة العربات ذات السير البطيء محددة ألف بـ 25 كم في الساعة ب 40 كم في الساعة جيم بـ 50 كم في الساعة أعيد سرعة العربات ذات السير البطيء محددة ألف بـ 25 كم في الساعة بـ, بـ 40 كم في الساعة جيم بـ 50 كم في الساعة